الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ترسي كنكوري اي نو قصا هذا ناي تي قصاصنا امام كرتال ادل هي ريتال ادسدي لوالفي بعدين مصنق رحمه الله تعالى وعاو قل بله برسالة ليسا كذا قال الإمام رحمه الله تعالى وحب لي بسم الله الرحمن الرحيم إمامك وحب مقدمه ومستمعنين أموحر دعا وكهر رينايا ان فسالة وانا هين بسنكاس فعكذا كذلك وبسنك الرحي افتتاح قصرين مهد إلهي هي كذلك قصوش إله سبحانه وتعالى أصدري أو إلهي وكأماني هي ضعانون صدا كذلك وعمرك مركا ختمي شهادتيك هي صليق النبي عليه الصلاة والسلام حقائب تقاحات وحي القلم وحسن معه وعاد وهابون وبعض الاخوه عيب قدر سند اللجنه الجروري خذبه الحاجه خذبه الحاجه جابر بن عبد الله في صحيح مسلم والنبي عليه الصلاه والسلام مركزه أو أهل ليه هي أكب بلا إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر الى اخر الكلمات المباركة كما هو الرئيسي من رحمه الله إياد عيانا كنا فحك العلم قيد هذا حدي إياد اللقاء اللي يحضم ما هذنق إلهي سبحانه وتعالى إذا الله ما هذنقيم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام استغنا لأمان يوم إذا نوحوك مجرى وعكلي ودليل سدان وإلهدان أرنتها وحودليلها وعين فربنا صار رقي إذا حديث صحيحين كوجرت أنو في صحيح البخاري أنو في صحيح مسلم أنو في سورة نبأ كتب كتب إن نبي الله محمد عليه السلام إن فرّبنا هديه أعين كُتِم عدوه إنه أي صحابة ورِين كرين حمد الله وأثنى عليه نبي وإسالم أما نبي وحاسني يصو إلى الله سبحانه وتعالى أمّه أدنى قيم ربنا أناني إذا حمدنا هي صناع إلى سبحانه وتعالى حدي للي ما ذا أصدع كلام الحمد لله لا يذهب خلانك يذهب نواتي واحمرك قصلك بالعين يانا مشرب الحمد لله الحمد لله والسلام لكن وحفي الدروس هي خطب خلا هي ماشي خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الكلمات بقى مصنق رحمه الله تعالى بإذنك أي أهر هذا المنبي بإذنك العلم هو إذنك أهل العلم هو إذنك أهل مع آيات سيدة مثل و ايت اذا ام و او استغلال وحكا ذلك كان الشيء وهو اجماعي وايه كمدا سوره سوره بسم الله مجريها أو صدق اسم ربك الاعلى هي اقراء لكن سيدنا واحد عادن عايطنا مايسرا أو بسم الله الرحمن الرحيم قدا مايسرا و عايط كم مدى سوره النمل و عايط كم سوره النمل عييده غان وعن ملك اهل العلم و عيوب العودان و عيوب العودان و عيوب العودان و عيوب العودان و عيوب wa li ajli iqtidaa bi sifadillahi tabaaraka wa taaala wa qudaysa lahu daynaa yuktaab ka ilaahi wa bism baauhu ar-rahiim markii laga reebo suuratu at-tawba oydaadaan anfaal baykam mid tahay waxa kale waxa ku laga soo إن صحيح في حديث الصحيح منه قنيدس الحديث أبي هريرة اي قصة عروري لكن سنة كيسة بعد باب كجرا فأعذنت كيسة كجرا خارجة ابن المصعب أو متروكة وأنا مدلس أهنا كتبني سيا عن الكذابين كذلك رأى كلام كجره من العلاضة أحمد ابن محمد ابن عمران أبو الحسن ضعيف وهي أنا أهل العلم هو حيث تهمين إنه وضاعياه وهي أهل العلم هو كتبهم سيهين إنه وضاعياه كذلك وحك الإستند كيسا كجرم قرة ابن عبد الرحمن المعافري وهو ضعيف الحديث أهل العلم هو ضعيفين وحنا خلافي جميع الرواق أي خلافي مرسل مما أين أميرك وحاهم كورين إستغلاكي ليسرى موصول كوريني إذن خلاصة هذا الحديث وحاوه يهي أهل العلم هو يضعيفين أيان لفظه الحمد لها فيما في هذا كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بحمد الله أما ها هذا كل امر ذيبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم لفضونا كل ما دم هذا الحديث موصن صحيح مقني وضعيث ولكن لكن لقيها بأينا وقفوه لهذه هذا الحديث كان ضعيث نيسان و حسنيني شيخ الإسلام في المصطلح ابن فلاح رحمه الله و حسنيها بأينا وقفوه لهذه و إمام ابن فلاح رحمه الله كما ب إثناده لكن وحكو حسنيه بكثرة طرقه أي كو حسنيه لكن المبوحا كامل إن حد سنة كيسر حديث سنة يوبا فقد ضعف هذا الحديث وحب عيثيه جباله هذا العصر أيضا بعيثي كالواجه والألبان رحمهم الله تبارك وتعالى إذن هذا الحديث هو بسم كالدفع هذه سنة نوصاً صحيح نقل وضعيف قال المعليف رحمة الله عليه الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على على دينه كله وكفى بالله شديدا إمامك رحمه الله تعالى وحويري الحمد لله إلهي بي مهدي أصب ماتي حمد إمامك كب hamdidana waha rugu bilaad ya walaba arimood arintakooda waa iqtiada bib kitabillaah kitabay laayhi subhaanahu wa ta'aala qobayasho qodaynaayo een oo ayaan quraanka suurka ugu horeeya faa kamida suuratu faatiha hamdilaahi qu bilaad mantaa ka dali ka wax kale kamida suur kala ayaduna ugu ku فكال اللا بعد حدث النظر وحديث خصه اراري كل امر جبال لا يبدا فيه بحمد الله ان فهو اقطع وهذا الحديث من هرانك خصه هذا النوى حديث ابي هريره امام ابي داودي احمد هي ابن ماجه انتو بوي ورينيهم وانا حديث صحيحا وصدح ذي من امشي المامنع هي كجرا قره ابن عبد الرحمن هي كذلك نحمد بن محمد ابن عمران هي كذلك خارجته ابن مصعب صدح ببوابعيب أما بسن هلجها هذلما أما هلجها لحمد صدح ببوابعيب كذلك مركا مصنّي الله تعالى حمد أيوب بلابي حمد كان مركا واحد لداهم وأصنعوا باللسان وإلى سبحانه وتعالى وادقوم ما هذا مطلب العرب كذب مشي مرتبه كل فلي او انا في قرابنا ونعم كيس الى سبحانه وتعالى وفي سيئها اما هم قدم ان حمدا لله شكرا له يا الحمد يا وحي الالهان حمدهم كل حقوقه جاريه حمدهم كل حقوقه قرات في وحكو غنم في وحكو غنم ايا وح لو مغمد نقا لكن شكرهم وهو مركا هي هي amma halugu gal waxa lagu galay ama yan lagu galay samin hamdala ku mara waxa kale way kulmaan ku oo ku ذلك وحمدكم كبو للنقدام حجى امان على ما ليس بالنعمة من الجميل الاختيار ويعي على وسيم النعمه عن اهين هذا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه فالحمد لله رب العالمين حمد جاد ايوب بلاقي وحنا مركا الذي اله ايام هذه ثم ثاني ارسل في ري بالهدى هنو هنون لدري قيل سبحان الله وتعالى فوشيسا كره الله صدري هنون الله وآيات القرآن لكن هنونك لغة واحدة مثل هذا البيان والدلال عيا مثل هذا وحن يقصر أرورتك قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إلهي وحاولي هدي ثمود وانهنوا مني لكن هنونك هو بوحي كتع لها ذلك وعند الان بيقاتين وحنون كيفي كتغين كذلك وعند الى الى الى الى الى الى الى الى سبحانه وتعالى وكتابك سأقول ايه إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّا كَفُورًا أنه ابن آذان كوان هديني أي بينا له الضريف وحنوع بيناي طريقي أيام او هانون كلقه إذا الهداء البيان كذلك ودلاله لكن هنونك عدم استلاء فيدايه وتيسنت هاي او وهي قيسنت هاي هداية قيبوت هدايه بمعنى التوفيق والالهام هدايه التوفيق والالهام وهذا الى سبحانه وتعالى واستلى ربي سبحانه وتعالى اي هدايه نو عاصم واتمك اللى جهانه وتعالى وكتاب كي تقوس الماما يوليها انك لا تهدي من احببتك ولكن الله يهدي من يشاء واتك صارور في قول الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء اغي وحنونك وابوكما دلياله لكن الهنونك فاوصيا عدو الدمع إذا إلى وح لهداية التوثيق والإلهام و بالله سبحانه وتعالى إلى هبائ السلام إلى بين أقوال النقطين هذا يذكر اللباد وعلى دوام هداي الدلالة والإرشاد وحنومك وعطتك توصيته وعطتك آيات فرضا تصالحان وحكميرا إلى سبحانه وتعالى كتاب وكل يه وَإِنَّكَ انك إِلَى الى صراط المستقيم اذغ امد وحد كهرينيكم جِدْكَ توفل و انا كان الله سبحانه و تعالى قوي في سننا صلاته بحذائهم جدنا وَحَدْ المستقيم اله وحد نقوها ليس جدك توفل اي او مضى و هي هي كذلك القول هي أي إشيغان إذا يخلوا عامنا وإشيغان أو شرحكم كسر أرورك إذا الله سبحانه وتعالى كيس قسي سيء وإله إليه هي إن هذا القرآن يهدي لله فيه أقوى هي كذلك قيد قيد وآيات كلام واختبونه من أنه سامحه مصنف رحمه الله تعالى يريد بزهدى والدين الحق إلا سبحانه وتعالى هنون أي الله صدر اي دين حد فحن اوثما ليظهره على الدين كله إن سبحانه وتعالى الدين في سمو أي إظهار الدين فاهل العلم في مادم إظهار الدين فابا الرموت إن بسيف والسنان إنه إظهار كو يمعده في أصلاقاته هي جهاب لك له. هذا الإسلام ظاهر بو قريب أهل الإسلام كنا ظاهر بو أهانيا هذا واتقوبات فكل الله باغ أو إظهار الدين كو يمعده وحيرا ذا وحاو بالعلم والحجج والبيان أي كل يمعده إنه قف جهلي كفحه او علم برثو تبع لنا علمي اوكو او اوميدا غارسيو او عرفتيسا كعامي له وعرف قيسم حقق عبده لولداس بام اظهار الدين كوفا في نادم فاوي شيخ الاسلام ابن تيم القيم رحمه الله وكهد لا او كهد لاويرادم طلب ما كان في حبذا بالحجج والبرهان والبيان إيوه و <سؤال> الصيف والثنان الله لا يكف عن عبادنا إلا الله يبوا جهاد جهاد القلب جهاد الصيف مكفر عبادنا وعمرك ابن القيم رحمه الله تعالى وحبرنا يا جهاد القلب واللسان أيها الصحبة جهاد الصيف والثنان صبب استلمك الليل وحوليله جهاد قللك إلى قيام ساعة عدنامية Sometimes you لا the Muslim status, if it's Java and other languages, or something like this or from a Arabic language, or the enemies of the text or they say, I love you! They're both in the house кварти underestate, how webs are you? If you can خلاص جهاتي ودميت جهاتي جهاكي وحرميت امتنا الزلاد وجهتني اذا ما حوبا جهاد الحجج والبرهان قالت اياك حوبا لن تدمر كالامام قاتل الموت الماماي رحمه الله ابن الحيين رحمه الله عليه قال المصندق رحمه الله تعالى وحويه وكفى بالله شهيدا إلهي سبع يا قفلن إنه خلقي إيش يا إتي أركية الرثيل كؤه إستدع يا قفلن هنا وعلى القطع أي أن ما سبحانه وتعالى والدين في في أو أما وكعاتيه إنو حدو سوقاره وكعياره كذلك الرسوشي سينا إليه سبحانه وتعالى وكعاتيه إن جركوه لغو عياره كذلك حقيق بواقيه إنو لغو عياره وكعاتيه كذلك السداسو قاله إكا السوداريسي فتاقنا إليه سبحانه وتعالى وقرف قليم إساغانا كعاتيه عاصماتكم ماه أو قراثم إنو وحفو صوص علي اللغاش وجيه ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الدفاع هناك في في إن من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ما يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من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 ilaalana ugu bedeli ahmaan tii hasanaad baa kuun maqane in tii noqon laa ilaada ku halaaban ay aqeedadoodu ku kharaabdo hadii qiyaamahan ee khalqigaa Allaah lay oodan waxii dambileyhiin mar halka saaro يدنو النور من الدفاع فكهذه الايه وعينا توسيعت ان الله سبحانه وتعالى عبد الله كي وتعالى عبد الله سبحانه وتعالى عبد الله سبحانه وتعالى عبد الله سبحانه وتعالى عبد قال المصنف رحمه الله تعالى وعودت وعشهد وحنطريا ان لا اله الا, إلا حقل الله وحده لا شريك له اذ سجعيان الترياء اذ خلق الله ولكن المجلسون اذ الاله من الله ولكن العباد الله لهم المجلسون له الهي لوسومات وحاصرون به ان يغتاث راسهم وقلبي غير خقير سن وتوسلني ان سبحانه وتعالى كالي عليه هنا مسالك رحمه الله تعالى فهو استغربت أي أريد فكوبات وحو مركب المامي إنه ليه هي مركوت المامي وحده لا شريك له أي وحو كسي أكيه كالمد إقرارا به عنه أو اي أي أشهد وحاو مركب إقرارا بالقلب واللسان أن حرب خير إيه قلب جيكبك هذا هي أن الله هو الواحد الموحد إلهي إلهي كالكالذأ وإن لكالي لا أي واجبته ولذلك أي واجبته إلا كالي لعبادته فأنا وحقوك السيئات كي يقول كي سأرمي توحيدا ومعنى هذه بعيثها إخلاصا لله وحده في العبادة أنه إلهي أخالص يا لي عبادته وحكلا كان لدفا إلي سنيا مصنف قولنا إشاريا توجيه في أقسام كيف؟ توجيه؟ في أقسام كيف؟ إنه إشارة يوم أو إشارة يوم إنه قياسين هي أقسام طبحة أم أقسام لبعة أم أقسام أفعى تديك كلب مرقى لا عبره هذا إنه مرقى في الماء إنه إنه قياسين يهي أو لبعة قياسين يهي إن شاء الله واحد كن قنطون مقدمة لأيلهيد تسالي رحبا أن نسوه أيضا تسوه قادا لي كتاب التوشيط هي أقصان في توشيطكم وقصد إن شاء الله قلنا قندونتان أحبا كلامك قوي العلم من تقرارك هذا أقصان في سلطة الدحضان هنا توشيطكم وقال إن شاء الله القصد وقلنا قندونتان كفا إلى آهان قال المالس رحمه الله تعالى وحويله وأشهده وحمت رأي أن محمد عبده ورسوله محمد إنو يهي أدون كيسي إيا رسول كيسي وعو المسنق رحمه الله تعالى قريب إلي سبحانه وتعالى كلم نديس إنو كليهي كذلك وحقلوا يالي شهادة نبي محمد إنو رساله وغمار خاطئ قعي الهي إلهي تسو رساله الرسالة محمد يهي نبي الله محمد عليه السلام نبي أمضى الله يقول إنو يهي وعن نبي الله مطلعه الله أو سنجره هذا يعجل كليه كذلك وعقل الله محمد إنه يهي أن الدون كيسي هي رسول كيسي فعقل المسنق رحمه الله تعالى أفاهي أو يري صلى الله أمانت عليه أمانت إلهي وعلى آل أهل وصلم تصليماً مزيداً أما بعد إنساء الدبديل مركيه مصنف رحمه الله تعالى افتتاحه الدمنيه أو قبحه مقدمه أي أوعه مركيه لي كلام خلاصه واصداً صوت فقال واحد فهذا كان هنا إشارة أيه مصنف كتلماني هذا هذا هو رجل يسأده فهذا يدوى حرف عكسي بالإرهدان لكن هذا هو حرف التنبيه يدوى حرف ذا يمن كان لنا كلمة ذا اسم إشارة للإرهدان ذا واسم إشارة وحوى مركب مصنف وإشارة يلا بها الرموط إما إلا بغان أي الرموط إنه شيء معنوية أما شيء فسي يلا بغان ميكو بيكود عدان مقدمة مركب المثنس وقريب إنا يهرحاله، أو كبعدنا رسالة مرك أشاهد بنا أي قلب جيسة كجيرة مركيه مقدمي دميسر أو هلكم بخير أي وح الربيعين وقوة إلى أولي هي هذا اعتقاد سرقه الناجيهويه ما ينها لا توكيرته وما جيده ووجيده خطابك عبيده من هلك عوانك بلا دين الا هل فوق ضمانه قراال اهان ما ان شيء حسيه ومرتاده يالله اما شيء معناويا و الله بابا كشرا و عم كشرين نقلبي بابا كشرا و رحت كشرين انو كشرين مثل الله بطه المطلوب و هذا كان اعتقاد و واحد اعتقاطيهم فرقة الناجيه فرقة بيد بابي المنصوره اللوكالني إلى قيام الساعة في الغيب ساعة قد عيسوا لوكالني ميلي ووعد اعتقاد انتهي اعتقاد أسل كيسه وحل إلهباه وربط شيء معقد الحبل باريه وحرف الله حرف وقنت انته اعتقاد هذا بما تشلوكة وقنت استلاء لكن وحل إلهباه وشيء يقع في القلب وشيء قلبي بكوتعه أو بني آدمك أما قفني هنقضه مسلم أما كاثر هنقضه وحاو قف قلبه سكوب انفضه أي عقيدة لها هذا وحاو قلبه سكوب انفضه أي عقيدة لها هذا مصنف رحمه الله تعالى وحاو مركة استعماله عقيده استعماله كلمات كمركة الله استعمال أبوابتنا يعني كبه جنوية ربضانتها وكذلك فهذا رسالة ديسة فعاوه كله في باعتقاده مع عقيده بعد اهل العلم وحي عبد الراني اذا كتاب هو يا الله يقول بلانتها ايه سنة عبد الراني سنة ايه عبد الراني وعمرك هكذا ام سيد امام احمد محمد الوكالي كتاب ديسة سنة وقم العابل و حكى لك ذلك صنى قم مكعودي امام الطبري رحمه الله و شرح السنه قم مكعودي اما صحيح السنه فحكى ذلك كم ندى مكع نو عاص و كلاوي شيء امام البرغاهر رحمه الله و حكى ذلك كم ندى امام المزلم رحمه الله و شرح السنه و كلاه و سرد عليه مكع عولمدى قم مكعودي اان السنه عولمدى مكع قم اعتقاد في الذي يغبوا البدنين هذا هو احكاة صالينا وفي ذلك كان هذا هو احكاة كتاب جيس وفي ذلك اعتقاد الله اللا لكائي ورسالتي فقم رعاضي أن أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة كلمة أصول بكوري فيه لكن اعتقاد اهل السنة والجماعة قم رعاضي وفي ذلك الإمام كاليرادة أبو بكر الاسماعيل رحمه الله أي يساقنا في كالك كثيرا الاعتقاد والرسالة الحمد لله ما تنبوله جهينا وايت الله الاعتقاد بالله لهذا هذا بعد كذلك كمدا لإمام البيهة رحمه الله الرسالة إستمر كأنه يساقنا وفقك عذا الاعتقاد بعد أهل العلم ناسكة لأو عبد الله يساقنا إلى البخاري رحمه الله إمام البخاري أي يساقنا kitab fiisum dhaxdi subaxo ku magacaabi en in waan ka gudisay oo iyo noomarka in noosaysay waxa hadda inuu ku daldirmo waxa baynu ama kitab tawjid ku magacaabo en kitab ku magacaabi maamul buqari ku magacaabi ibnu aya isaguna wuxuu يسوع وبش هذا واحد في كتاب التوزيح كتاب التوزيح في في من شيوخ رحمه الله تعالى وبش كتاب التوعيش كتاب التوعيش لابن خزيمة فهكذا في توعيش كالفوق لكم رعابي علماء ربنا وعينا هدم كرين ثم من من باب تصالعان أيه وبش هذم مرك كلمة اعتقاد هي كلمة هي كلمة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 أي سونا كتاب في سواحة وقمة الإيمان. وعكذلك من ذا الله أي في القاسم أي سونا قمة رعاب قاسم بن صلاه. أي كتاب في كذلك ينهى البخاري رحمه الله و تعالى في الصبر طيبا من لا يثقن قومك عاديا كتاب الإيمان باي فقنا يشير ان لا عبدا صغنن ند اما انه حلكم تذوبن ولو ماذا ان حركه كتيمه او ادني هذا الكوغ شقرات اي وذل بالشيء اما شقرات اي دغن يحي وحقراته وي لا مشاحة في الاستلاح بمعنى مرهب الهبارات أي كالكدفين هيد الشيء قردها اللي ينقو شيء قراتي وحدا اللي يسكو ما سيد الله عبيري كرأم الله شيء كرم أي الله شيء هاتنا إننا في سيسا اختلاف أهل العلم يعيس خلافين أو المسألة بيسكو خلافين ما هم معنى هيدوية وبصم هي فورفوري يا ثليل اي ام ماذا شيء شيء قال المالي رحمه الله تعالى وحيري فهذا كان اعتقاد ووهي عقيده تنفع هذه الكلمه فرقه بكسر الفاء تليها وحلو وطائفة من الناس وكوح بكك المدى فرقة بادمقشه وكوح بكك المدى سيدا في الأجل أي بعد أهل العلم صالح الفوزان حفظه الله أي وعاو استعماله آه هو ألبه الله إن أهل سنه الله استعمال فرقة لأن إله سبحانه وتعالى فرقين نقول فرق مانت ومزمومة فرقة بأسل كيغا وحيكوتي مدي عابين لكن لا سبحانه وتعالى إن جوحا ذكي أهل الحقها سأل أجل قصدوك قص دوك ولا ينكم أكثر خدمتين فأعلى رعي أنبوس الخدمين أنبوطارف من صورة أنو نين حمتان لكن صدقه وتعالها ذين أدقنه أسل كي جوحا الله على طريقه من الناس فأمره إمام كسير رعي أو يري الناجيتي إذبت باته نعم وإذبت بعد يوم وحيكبت باته من عذاب الله عذابك إلهي يكبت باته وعن طائرنا تصير ما جاء في سنة أبي داوود من حديث طويل وحديث بأرة صحابة مركة ورينيسان عدوريه فضل صحابيه خروضها فيه وعن كذلك صحابة ورينيسان وريني عنات ابن مالك أبي غريرة معاوية ابن أبي سفيان و عبد الله بن عمرو بن عارف وحصل اسم ندا صحاب ذو مركاوي نيته أدو صربلين الجابر بن عبد الله باكملة الجابر بن الصمرع يا كم ندا وعوف بن مالك باكملة على الشعيب أي الشعيب الخضرى باكملة صحاب ذو مركاوي مركا حديث كنوري نيا ومركا حديث أبو الشيران نبوة عليه سلامة والسلام وحوير وستقرض هذه الأمة ومدى نوح وكل أقوال بايتهم على ثلاث وسبعين سرقة صدح إلى ضربات قعود وكل النار النار واحد في النصوص نجت وحي كبت بادي من أفكار المنحرفة أفكار اللي يحكينا ويكبت بادي وكان وحي إن ما جاء في صحيحين من حديث وحوية مقرس بن شعبة أي إن وكذلك حديث معاوية بن عبد السفيان وكذلك حديث في صحيح المسلم حديث صوبان وحديث جابر بن عبد الله وجابر بن صمورة وعقبة ابن عامر وإنطب في صحيح المسلم أي كيالا أي النبي عليه الصلاة والسلام وحولنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة أم الضيد حق أيضا فتاجا كمسؤولا بمعنى أفكار تنحرافة وكاللحلة إلى قيام ساعي سداء سادنا أيام أفكار باردي لأيام رأيي باردي لنقلق بوغي عروسوظة مما كمسرق نامي ومقلي مقله لتو في الدنيا ولا شيرشيني ما مريته فإذا وحي كبت بعدين أفكار الانحراف هي عذاب كإله إنت بو كبت بعدين المنصرة إلى قيام الساعة نعم سفك الله راضي وشيخ خسيفة وان حديث رسولكم وعبدان وفراني الآن وحي خسيفة يسنه ان المنصورين الله كالمي وإله سبحانه وتعالى هو كالمي ثم ذكر حديث صحيحها ابن مقليس انه ندعو عليه الصلاه والسلام لي منصور كن لا يضرهم من قبلهم ومنصوره واله لا اكلني او اذيبي كرتها مجرته او فقداتو ايها كميدا عالم كان كدريرا هذه لكن هل تصالوا قرآتين فيهم جاء في السحيحين من حديث الجادر بن عبد الله أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام نبي رحم كما قلت مصير رسود الرسل وحلقه كالمه عبسي كبعي فكفارتا مصيرة الشهر إن بالله سعد عدو بي بمركام جيدا الله تعالى رسول الله قلب قوبانيا وهكذا وحث الله تصاله ورثه الانبياء المتقيمين على هذه اطاعتهم على هذا الطريق خفق الصوم وحق الجريره خفق الصوم وحق من بشياطين الجن والانسيه اي كجريره كعب صور النعم سني هو الله وقالي أغلى من الذهب والفضه اي كقالفين سني واعد اي كقالفا ما على الارض وحق دلك دليل الاردن فلعجل هذا أيا يخافه شياطين الإنس والإن وقعب سورة مركبة من سورة وإلى سبحانه وتعالى وقلب هذا الشيء وإلى هباكي أود إنسان لك فبذلك فليسرح هو خير لنا فسألنا خير لنا كفر عنا وواجب فقال مركبة مصنف جرائي أهل السنة والجماعة سرقة الناجية أهل السنة والجماعة وإليه سبحانه وتعالى والسنة هي أهل أغدقاء كذلك الجماعة الرائية اجتمعوا على السنة السنة هي ققلنا كلمة مركبة أهل السنة وحيكبة دلمتها في رقدي الناجية مركبة سنة نوحي اللوشة في طريق النجوى عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه يا قبل ظهور البدع والضلالات إن سينا البدعات إيمان ولكن اذكر ان صلى الله عليه وسلم يقول لك ان النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان عليه وأصحابي اليوم لك عليه, عليه إمام عليه إمام يقول لك ابو حميش من احمد بن حنبل سفيان من مجرد ذو الرمن مجرد او زاعن من بسكنانين ده واحد قال الله قال رسوله فإذا فات يا لهو بذا ديا مثل سو طريقه ده وعلوي شذا سنه بطريقه مع علوي شذا وفي الرساله الاخر كذلك ان كؤرث دون هذه الهي لاظم حصل كالجماعات وحى الله استعماله وقوم مجتمعون ويشترقوا رؤيه او على شيء هل كان وحى اللوس اذا هذه الامم ومن الصحابه وتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وهم وعوين المتبعون للكتاب والسنة على ما كان عليه فهم السلف. مرقاة أهل الإيه السنة أهل الإيه السنة كذلك أهل كما حدث إذا وضعنا وضعنا وضعنا وضعنا وقاليا كل نكرم إلا الله سأقول أهلم وياني إذا لم يكن هناك اهلا متناكم كرام وان وحوين اهل جماعه ان شاء الله ان راعين من شاء الله دروس وساعات نكتفي بهذا القدر لا نطول الكلام ان شاء الله يعطيكم العافيه